سيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلينا إلى موسى أن أسعد عبادي إنكم متبعون of love here والذي أطمع أن يغفر لي خطير I'll oh, see. Oh, see. Oh, um. Ew.